إنا هديناه السبيل إما شاء إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرى شربون من كأس كمزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتفجيرا مو إنما نطعمكم لمجد لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطرة فما الله شر ذلك اليوم ولطّاهم نظرته وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنته وحريرة متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زم هرینه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 أم سورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آل يهم سيا خضر خضرو واستبرقو وحلوا أسامر من في وسقاهم ربهم شرابا طهرا